شرنا فانشرنا به بلدة بنيت كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوون على ظهوره ثم تذكرون عمت ربكم ثم تذكرون عمت ربكم إذا استويا عليه وتقول وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن 119. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 110. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين 111. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا زدوه كظيم أو من ينشأ في الحيّة وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ثا أشهد خلقهم ستكتب شماتتهم وقالوا لو ش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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفها إلا قال مطرفها قومه إنني براء إنني براء إن تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين واجعلها ولما جاءهم الحق قالوا ماذا سحر وإنا, وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرعتين عظيم أهم يقسمون رحمة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 111. ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون سُمَّتُ وَاحِدَةَ الَّتِي جَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا سُقُفًا فِي الظَّتِينِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتْكِئُونَ وزخرف وإن كل ذلك لنا متاع الحياة الدنيا وإلآخرة عند ربك الكريم التقين وما يعشر ذكر الرحمن قيد له شيطان فهو له قرين وإنهم لا يصدون ذيل ويحسبون انهم ويحسبون أن مشتلون، ولئن فعلتم اليوم إضلّمتم أنكم في العذاب مشتلون. أفأنت تسمع الصنم أو تهدّل عن ومن كان في ظلال مبي؟ فإنا منهم منتقلون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك 119 وسوف تسألون 110 واسأل من أرسلنا من قبرك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 111 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إن رسول رب العالمين فلما جاءون بأياتنا إذاهم إذاهم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 ونادافرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحت أفلت بصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا اسيره من عند جاء معه ملائكه مقترنين فاستخف قومه فطاوعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلم 119. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 110. ولنا ضرب ابن مريم مثلا إذا قولك منه يصدون 111. وقالوا آلهتنا خير ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبدنا عنا عليه وجعلناه مثلاً وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشأ وإنه لَعَيْمٌ للسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاكْتَبُنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ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 ذِي يَوْمٍ أَلِيمٍ هَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً أن تأتيهم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة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 119. وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعبلون لكم فيها فاكهة كثيرة ثر عنهم وهم فيهم بنيسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونا دوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون كثون لقد جئناكم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 119. ومن خلقهم الله فأنا يؤفكون 110. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 111. عنهم وقل سلام فسوف يعلمون